وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولا ركاب ولكن الله يسلّط رسوله على ما يشاء والله على كل شيء قدير.